Book 2 60.4 54 54 الضي فصار التسوق التسوق دوت بل ني دورات اريد ان اشتري هديه Urit an ashtari hadiya. Per jo shum te shtrenjt. Walakin an la takun ghalia kesira. Walakin an la takun ghalia kesira. Ndoshta nje çant tore? Rubama shanta teted. Rubama shanta teted. Çfarë ngjyre dëshironi? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ تزينس كافه اوب تو بارت اسود بني او ابيض اسود بني او ابيض تماده اوب تو وغل كبيره او صغيره كبيره او صغيره عمونتا شيكوي كتا اتسمح لي ان ارى هذه اتسمح لي ان ارى هذه هل اشت لكور هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي افو اشت سينتيتيكا او هل هي من جلد صناعي او هل هي من جلد صناعي. Le cuir naturel. من جلد طبيعي طبعا. من جلد طبيعي طبعا. Kjo është një cilësi goxha e mirë. Avvi, nuajya ممتازة. هذه نوعية ممتازة. Çanta është me të vërtet me leverti. والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا ما بقلش هذه تعجبني هذه تعجبني باي مار ساخذها ساخذها عم تندري هل يمكن ان استبدلها اذا لازم هل يمكن ان استبدلها اذا لازم سيغوريش بالتاكيد بالتاكيد بو باكيتو سي دورات نغلفها كهديه نغلفها كهديه اتي اشت اركا هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق